إن هؤلاء يقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين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 ثم صب فوق رأسه من عذاب الحميم، ثم صب فوق رأسه من عذاب الحميم. لق إنك أنت العزيز الكريم، إن هذا ما كنتم به تمترون. لق إنك أنت العزيز الكريم.